وَأَطْعَمْنَاهُمْ مِنْ ثَمَرِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰٓ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَجَعَلَهُۥ يَجْرِيَ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب وَضَعَ عَلَيْهِمْ كُلَّ أَنَاسِهِمْ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا وسهم يظلمون واذا قيل لهم اسكنوا هذه القريه واكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا حطه ودخل الداد سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 أَلهُمْ عَنِ القَريَةِ التي كََت اضِرَةدَفْرِ إذ يَعْدُونَ فِي السَّبَةِ إْتَأتم ف تَهُم إْتَأْتهِمْ ف تَانُهُم يَوْمَ سَبَتِهِم شُغوع وَيَوْمَ لَا يَسبِثونَ ل تَأتيهِم كَذَلِكَ نَبَلُهُ بِمَا كانَوا يَفْسُقُ